الفقه نمازج هنكمل كتاب الطهرة كله كامل نمازج عشان تطبيق بس لازم التطبيق يكون على اصل في نقطتين اتنين بنبدأ بعض الاخوة يعني اصرت على قضية تطويل المجالس احنا كاملنا المفترض حسب الاتفاق تمام مجالس في الكتاب وقلنا احتمال يزيد مجلسين تانين في حاجة ودينا احنا <تصفيق> فالإخوة ما زالت عايز تطول المجال السوية فضل وانيا فضل فنقول لإخواني وأبنائي انتظروا رغاية لما ننتهي قد يكون المجلسين يعني أنت عايز تطولهم شوية أو ثلاثة أو أربعة لحد تعبيرك يعني يكون في الأسئلة والأجب كان في شيء ستشفر عليك فيه نتكلم فيه مع بعضينا. النقطه نقطة التانية. أصلت علم أصول الفقه بعلم الخلاف. النقطة دي يعني اثنين من أبنائنا مر اللي فات سألوا نفس السؤال وأخ من اخواني دلوقتي سألني نفس السؤال علم الخلاف تقريبا يتبلور مع علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه قاعدة بالنسبة لعلم الخلاف هم علمين من علم واحد يعني ويدرس علم الخلاف. في ثنائي علم وصول الفقه علم الخلاف له منظومة منظومة علم الخلاف تجيب على سؤال كيف نختلف المسائل التي تختلف عليها ايه حكمك على المخالف موقفك من القول المخالف؟ موقفك من صاحب القول الاثار المترتبة على الخلاف ده ما بتعرفش الا من خلال اتقان علم اصول الفقه لان بلوره علم الخلاف تكمن في قضيه ادب الخلاف ازاي نختلف ونختلف امتى وعلى ايه ومفاد الخلاف ايه وهيؤدي بينا لايه هذا بعد دراسه علم اصول الفقه عشان علم الخلاف هو العلم التطبيق يعتبر لما درست في علم الأصول له كتب على كتب له كتب إن كان الخلاف في الأصول فله كتب يسمى أو تسمى الكتب بالجدل عند الفقهاء زي الشرازي صاحب اللوم عليه كتاب بهذا الاسم إن كانت الخلاف في الفروع في كتب في خلافيات الفروع زي الخلافيات البهقي وغيرها وغيرها لأصول لعلم الخلاف أو مراجع علم الخلاف بيطبق فيها ما درس من خلال كتب أصول الفقه أو القواعد التي درست في أصول الفقه فطالب العلم يصبر حتى ينتهي من دراسة متن كامل في الأصول عشان لما يطالب منه أن يطبق هذا المتن سيطبقه في قضية خلافية سيحترم المخالف ولا مش هيحترم المخالف بس. احنا وصلنا في كتاب اللمع الى باب في ان الامر يدل على اجزاء المامور به نعم سباستين الصفحه يعني لا في نسخ مختلفه كتير كل واحد بحسب نسخته يعني. بس يفتح باب في ان الامر يدل على اجزاء المامور به الإجزاء عند الأصوليين على معنين الإجزاء عند الأصوليين على معنين معنى بحصول الامتثال والأجر على تطبيق الأمر ومعنى سقوط القضاء من المكلف بهذا الأمر متى يقال عند علماء الأصول أن فعلك للأمر أجزاك؟ يقال على معنيين إن حصلت الامتثال للأمر أو إن أسقطت عن نفسك القضاء لهذا الأمر على هذين المعنيين سيدور الحديث في هذا الباب سيدور الحديث في هذا الباب في أن الأمر يدل على اجزاء المأمور به اختلف علماء الاصول في قضية تحصيل الأمر هل يحصل الأمر ليمتثل المأمور اجرا أم يحصل الأمر لالا يطلب بقضاء هذا الأمر مرة أخرى قال المصنف واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل لم يخل المأمور إما أن يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر أو يزيد على ما تناوله الأمر أو ينقص وهذا بيان لأداء الأمر إما يؤدى على هيئته فهذا هو النوع الأول يتناوله على الوجه الذي أمر به أو يكون الأداء في شيء غير تام يسمى آداء الأمر على نقصان أو يكون الأداء في شيء من الزيادة يسمى تناول الأمر بزيادة لم يؤمر بها لتوصيف من الإمام للمكلف مع الأمر كيف يفعل المكلف مع ما أمر به ثم قال فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه أجزأه على المعنيين حصل الامتثال وسقط القضاء اجزاه ذلك بمجرد الامر وقالت بعض المعتزله الامر لا يدل على الاجزاء المعتزله اتفقت مع جمهور علماء الاصول على المعنى الاول واختلفت في ايراد المعنى الثاني فحاصل آراء المعتزله في هذه القضية أن الأمر ان حصل من المأمور لا يسقط القضاء عليه إلا بدليل فإذا أطلق في كتب الأصول وقالت المعتزله الأمر لا يدل على الاجزاء فبيصرف على المعنى الثاني وهو سقوط القضاء لأن كما قلت الأصل عندهم أن سقوط القضاء لابد أن يكون بدليل واتفقوا مع جماهير علماء الأصول على أن حصول الأمر يحصل به الثواب ويحصل به الامتثال، بل يحتاج الإجزاء إلى دليل آخر وهو الدليل الذي يراد عند المعتزلة بسقوط القضاء على المكلف وهذا خطأ والكلام للامام الشرازي لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر أي الصيغة التي وردت من الامر لأن الأمر في بداية التعريف لو فكرين طلب استدعاء بالقول للفعل من الأعلى إلى الأدنى على سبيل الحتم والالزام إن طبق المأمور الأمر على الوجه الذي أمر به تناوله تاما للمعنيين حصل به الامتثال وسقط عنه الأداء يعني سقط عنه الإداء لا يجب عليه القضاء لا يجب عليه القضاء فقال الإمام هذا خطأ كلام معتزل هذا خطأ التفرقة بين المعنى يجني خطأ لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر فوجب أن يعود إلى مكان عليه قبل الأمر أي البراءة الأصلية من وجود الأمر للتكليف قبل ورود الأمر فالمكلف لم يسمى مكلف بالأمر فما يكلف المكلف بالأمر إلا بعد سقوط الأمر عليه قبل سقوط الأمر عليه لا يوجد التكليف اصلا لأن الإنسان لا يعلم بتكليف إلا إذا نزل عليه أمر افعل خلاص فصل فأما إذا زاد على المأمور به أي المكلف بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الاسم الركوع اسم لهيئه مخصوصه معينه تؤدى في الصلاه نعم المسدر ايه المامور به التكليف نفسه المامور بس لا المامور به اكتب به فاما اذا زاد على المامور به اللي هو التكليف نفسه وضرب مثل الإمام بأن يأمره بالركوع الآمر يأمر بالركوع الركوع صفة مخصوصة أن يستقيم الإنسان على هيئة زاوية قائمة يقول فيها تسبيح مخصوص بعدد مخصوص أقله واحدة وأكثره سبعة هذه الكيفيه تسمى ركوع إذا زاد فيها عن هذه الكيفية عن هذه الصورة، فهذا تسمى عند الأصوليين زيادة في المامور به. يعني زيادة في المأموري به. إن خرج خارج التسبيحات المعهودة، فدعا بادعيه مخصوصه أخرى له هو فقط. بزيادة ولا وارد بها نصوص. زيادة. إن سقط عليه بأن أقل التسبيح واحدة تفعل الواجب وترك السنن نقصان ولم يعتد بالنقصان ليه لان واحدة أجزأت مش كده لكن لو ركع ولم يسبح أصلا إذا أدى المأمور به على غير هاته خلاص ناقص منه يبقى الإنسان لما ياتمر بأمر إما أن يؤدي على وجهه أو يزيد أو ينقص خلاص طيب إذا زاد هذه الناحيه الاولى التي تكلم فيها الامام بان يأمره بالركوع الامر فيزيد على ما يقع عليه الاسم اسم الركوع أو صفه الركوع سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الاسم طب الزيادة والزيادة على ذلك تطوع لا تدخل في الأمر فتخرج عن طريق الأمر قد يحصل بها ثوابات من دم آخر لكن الأمر يسقط عنه القضاء لهذا الفرض الذي نزل عليه بهذه الهيئة لو زاد عليها الزيادة هو له فيها مع ربه أجر لكن في قضية الامتثال والإجزاء وتحصيل الأجور وسقوط القضاء كانت تكفيه المسمى الذي نزل به اسم الركوع فقط وقال بعض الناس الجميع واجب أي الاسم وما زاد على الاسم الركوع وما زاد في الركوع واجب داخل في الأمر وهذا باطل داخل في الأمر يعني كأن المكلف أمر بأداء الاسم وما زاد عليه قد يكون الأمر بصيغة عامة الدعاء ورد بسيغ كثيرة جدا في السنة سيغ عامه بلا وقت بلا هيئة بلا كيفية بلا طريقة إلا في أماكن مخصوصة فيها نهي كعند القبر أو عند صنم أو عند كذا أو كذا لكن الأمر بالدعاء جاءت فيه العموم فمن أخذ هذا العموم وأنزله على ركوع جاز ولم يجز فينزل الأمر على وجوبه بزيادته بقول قول البعض خطأه أو بطله أيضا الإمام وقال وهذا باطل لأن ما زاد على الاسم يجوز له تركه على الإطلاق وهذا بالاتفاق نعم سيدنا أي نعم ليس ما تطوع لأننا نتكلم في الأمر ما أمر به الإنسان فده مشروع ها. الزيادة الزيادة على أمر أي نعم عن طريق الشرع بالضبط كده أي علماء شير والناس تتكلم عن فصول فقه هل مين احنا قلنا في المصطلحات الكتاب هل أنتم معنا من الأول قلنا في بداية المصطلحات من الاول كل إمام له مصطلح خاص به الرأي الذي ينكره وليس له وجهه في المذهب او وجهه عند علمائه هو ينكره استهجانا منه تنكيرا منه لعدم الالتفات إليه المفروض النهارده نوقف لغات المطلق والمقيد عشان ما تقوليش, الم... تقوليش المجالس اسمعني لما ل... هو هنا قال لأوحد. هنا ما لا أنا خليك في الطبع اللي من الكتاب. آه. نسخ الكتاب نسخ الكتاب كما متعصبات الشافعيه والصول ده خلاص. يجوز له تركه على الاطلاق الزيادة يجوز للمكلف أن يتركها ليه لأنه ما أمر إلا بما أطلق على اسم الركوع في المثل الذي ضربه بالركوع ما أمر بالزيادة فطالما أن الأمر لم ينزل على الزيادة جاز للمكلف أن يترك هذا الزيادة فإذا فعله لم يكن واجبا كسائر النوافل تنزل مرسطة الوجوب إلى مرتبة النوافل فصل فأما إذا نقص عن المأمور به يعني قضيه الزيادة فصل فيها طيب إن كان في الأمر نقص قال نظرت والقول الإمام فإن نقص منه ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة لم يجد ولم يدخل في الأمر لأنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الذي أمر به وإن نقص منه ما ليس بشرط كالتسمية في الطهارة أجزأه على المأمور به كأنه قسم الناقص من الأمر إلى قسمين قسم يستند الشيء في تكوينه عليه الإسم الذي أمر به وقسم لا يستند الشيء إلى تكوينه عليه فما استند إلى تكوينه الذي سماه بشرط الصحة يسمى عند علماء الأصول بالرقن إذا فقد فقدت الماهية كلها تماما كالقراءة في الصلاة والمقصود بها قراءة الفاتحة قراءة إذا أطلقت في الصلاة بقراءة الفاتح. أما إن كانت خارج المهية كالتسمية في الوضوء وهي من السنن عند جماهير أهل العلم ولا تدخل في ماهية الصلاة بل فيها خلاف في ماهية الوضوء اصلا فقال لا إثم عليه ولا شيء عليه بمعنى أنه ان كان شرط صحة شيء مفقود فهو لم يجزئه الفعل إلى الآن الاعتمار بالأمر إلى الآن لم يأتمر به أما إن كان شرط كمال خارج مهية الشيء أجزأه إن أداه بشرط أن يكون مفتقد لم يدخل في مهية الشيء وهل يدخل ذلك في الأمر؟ الظاهر من قول أصحابنا أنه لا يدخل في الأمر وقال أصحاب أبي حنيفة يدخل في الأمر وهذا غير صحيح لأن المكروه منهي عنه فلا يجوز أن يدخل أن يدخل في لفظ الأمرك المحرم دخول الشيء في لفظ الأمر وعدم لفظ الأمر هنرجع الحديث عليه الكلام في النهي لأن عندنا الأمر بالشيء كما تكلمنا نهي عن ضده ولكن بقيد مش مفتوحة الأمر بالشيء إن كان الأمر واضح الدلالة نهي عن ضده يبقى القيد وضوح الدلالة أما إن كان الأمر يحتمل أكثر من دلالة واجب او مندوب أو مباه عند القول فهو نهي عن أي من هذه الاضداد نهي عن الواجب بحرام نهي عن السنة يبقى مكروه نهي عن ضده نتكلم عن الضد طيب. لما رجحت الواجب وتركت المندوب فإذا احتملت دلالة الأمر أكثر من دلالة يسموها في عمال الاصول اشتراك لفظي اشترك في معناها وجوب وند ما قلش الأمر على الشيء نهي عن الضد يبقى الامر عن الشيء ناهي عن الضد في حالة وضوح الدلال هذه واجبة فقط خلاص انتهت القضية هذه سنة فقط انتهت القضية خلاص فحنرجع الحديث عنها للحديث عن النهي لأن كلاهما متصل المباحث مع بعضه البعض باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه هذا باب يمثل عند علماء الأصول جزء كبير منه فيما يسمى بعوارض الأهلية عوارض الأهلية من يدخل تحت الأمر من يأتمر بالأمر ما هي صفات المكلف الذي يكلف بالأمر هذه كلها عنوين لمسمى واحد خلاص مين لا يدخل في الأمر صفاته ايه اذا ذكرت صفات من لا يدخل يبقى بالضد صفات من يدخل والعكس باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه مش شرط يذكر لك يقول لك ده صفة كيت وكيت وكيت يدخل وصفة كيت وكيت وكيت لا يدخل لا انت تعصول إذا ذكر واحدة يبدو ضدها التانية تصل على طول اعلم أن الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي الساهي هو الغافل الساهي هو الغافل لا يجوز أن يدخل أن يدخل في الأمر والنهي لأن القصد إلى التقرب بالفعل والترك يتضمن العلم به الغافل هو من غفل عن دلالة الأمر والنهي ودلالة الأمر والنهي بالنسبة للمكلف لا بد فيها من شرط الإجزاء والإجزاء على معنيين حصول الامتثال والأجر وسقوط القضاء لو أن الغافل غفل عن هذين المعنيين كيف يؤدي الأمر فأول عارض من عوارض الأهلية السه أو السهو عارض من عوارض الأهلية حتى يصح القصد إليه أن يفيق من سهوه يتحول من ساهي إلى عالم، وهذا يستحيل في حق الناس، الناس إحدى المرادفات التي تساوي الساهي، الناس إحدى المرادفات التي تساوي الساهي، ألا ترى أنه لو قيل له لا تتكلم في صلاتك وانت ساهن لوجب أن يقصد إلى ترك ما يعلم أنه ساهم فيه، وعلمه بأنه ساهم. يمنع كونه سهيا فبطل خطابه على هذه الصفة لو ان إنسان غافل وجد امرته بأمر هو يغفل عنه كيف يطبق هذا الأمر كيف يعتمر بالأمر فلا يعتمر من غفل عن الأمر الذي أمر به فالغافل ليس عليه تكليف خلاص فصل وكذلك لا يجوز خطاب النائم، ولا المجنون ولا السكران لأنه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهدي وهذا لا يقوله أحد لأن الأصل عند النائم والمجنون والسكران غياب العقل غياب العقل هذه المسألة إن بنى عليها في فروع خلاف كبير وبالاخص في طلاق السكران هل كل سكران لا يقع طلاقه كتب الإمام ابن القيم كتابه القيم إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان وشرح فيه قولة الإمام أبو حنيفة النعمان أن السكران شرط فيه أنه لا يفرق بين الجمر والتمر شرط فيه لا يفرق بين الجمر والتمر كل هذه الفروع تؤيد زوال العقل عند السكران الذي بزوال عقله يرفع منه التكليف يرفع منه التكليف فصل وأما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف المكره هو الذي استكره على فعل فعل كان محرم بالشرع من استكره غصبا على فعل أمر بالشرع كان حراما وفعله يسمى مكره عليه المكره قال عنه الإمام فيصح دخوله في الخطاب والتكليف الخطاب هو الأمر والتكليف ما كان كلفة من المكلف إلى المكلف وقالت المعتزلة لا يصح دخوله تحت التكليف وهذا خطأ والكلام للامام الشرازي لأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعله فهو كغير المكره كان خطاب المكره فيه تفصيل عند العلماء فالإمام يرد على المعتزله الذين أدخلوا المكره في الخطاب على استكراهه فريق قال أن المكره لا يدخل في خطاب التكليف والجمهور قال يدخل في خطاب التكليف بالشرط أو بالقيد الذي وضعه الإمام الذي قال لو يعلم القصد في فعله بالأمر قول القائل اقتل فلان فلو قتل فلان بقتله لفلان هذا قصد القتل مباشرة ومحرم محرم شرعا فكيف يكون علمه وقصده بالقتل يعتبر عند البعض بانه اكراه فقال البعض لو انه امر بقتل فلان وخير بينه وبين نفسه يعني اقتل فلان والا قتلتك فهذا تخير بين النفس الجمهور قالوا هذه نفس وهذه نفس فلماذا فضل النفس الاولى على نفسه فتفضيله قصد وعلم بالحفاظ على نفسه هو بالضد فهذا ايضا لا يعد من المكرهين فيخرج المكره من دائره التكليف ان علم وقصد الامر الذي ائتمر به فاصله اما الصبي فلا يدخل في قتاب التكليف لأن الشرع قد ورد بإسقاط التكليف عنه وأما إيجاب الحقوق في ماله فيجوز أن يدخل فيه كالزكوات والنفقات فإن التكليف والخطاب في ذلك على وليه دونه قضية التكليف الصبي فرق العلماء بين الصبي المميز والصبي الغير مميز الصبيل الغير مميز بالاتفاق لا تخليف عليه وهو ما كان أقل من الرابعة عرفا لأنه قد يكون طفل عن ثلاث سنوات مميز لكن عرفا ما كان أقل من الرابعة من الرابعة إلى الرابعة عشرة سمى صبي مميز تسقط عليه التكاليف من باب الدربة يتدرب عليها وليس من باب الإجزاء ليس من باب الإجزاء لأنه نصوص كحديث ابن عمر عند أبي داود إن أبي كان يضربني على الصيام وأن أبني خمس سنوات وحديث أم حرام بنت منحان حديث جابر عند مسلم حديث حجة الوداع لما رفعت أنس هذا حج قال نعم ولك مثله هذا على سبيل الإجزاء ولا سبيل الدربة قالوا الدربة وليس على سبيل الإجزاء خلاص الصبي المميز يدخل في التدريب لحصول الإجزاء في سن التكليف يتضرب إلى سن الربيعه عشرة منهم القل هذه من, من تربويات السنة من مما عود النبي صلى الله عليه عليه الصغار حتى يؤخذ منه الكبر لكن الأصول قالوا أنه هو يميز بين الخطأ والصواب يدخل في التدريب حتى يخرج بالرابعة عشرة في التكليف اللي هو أصل الإجزاء وحصول الأمر طب هل هذا في كل أفعاله قال لا تقسم الحقوق إلى نوعين حقوق خالصة وحقوق مشتركة حقوق خالصة وحقوق مشتركة الحقوق دي اللي بيتمثل فيها الأمر الله يأمرك بأمر معين فهذا حق عندك لازم تظهره ظهور الأمر عند المكلف بالامتثال بالإجزاء بسقوط الأداء بسقوط الفعل بسقوط القضاء يبدأ بسميه حق عندك لله عز وجل الحقوق دي على نوعين حقوق خالصة إما أن تقول لله سبحانه وتعالى أو تكون العبد للمكلف حق خالص لله او حق خالص لنا حق خالص لله كالعبادات حق خالص للعبد كالمعاملات حقوق مشتركة بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد في جزء منها حق العبد اغلب والجزء الثاني حق الرب اغلب جزء منها حق العبد اغلب وجزء منها حق الرب أغلب حق الرب الجزء اللي فيه حق الرب أغلب ان دخل معك غيرك حد السرق مثلا أنت فرقت من ابن من آدم في حرز بشروط السرقه المعلوم ابن آدم ده يمتلك المسروق فدخل معاك في الحقوق فالله سبحانه وتعالى كما يحفظ حقك يحفظ حق الذي سرق منه حتى لو تناذل هذا الذي سرق منه عن سرقته يقام الحد لأن بالاتفاق حد السرقة حق الله فيه أغلب لأمن المجتمع عشان ما تعملش مرة تانية بخلاف حد القصاص الله سبحانه وتعالى جعل فيه الأمر لولي الدم لعدم إغارة الصدور لو أنت تنزلت خلاص قد ينتهي فده حقك أنت فيه أغلب طيب الحقوق دي لما تطبقها على الصابباء ما كان حقا خالصا لم يكن فيه شيء لغير الله سبحانه وتعالى ولا لغيرك هذا يدخل في هذه الاحكام ويبعد عن التكاليف الحق الخالص لله سبحانه وتعالى لا يسمى تكليف الحق الخالص لك انت بيع وشراء وكاله و وإجارة يسقط عنك تكليف نرضى لو صبي عقد عقد بيع صحيح ها ليس بصحيح تمام طب لو حقوق مختلطه بينك وبين غيرك ها يدخل في التكليف انا عايز اصل لقضيه الزكوات الزكاه حق مشترك بينك وبين المزكى له بينك وبين المزكى له وحصرت هذه الحقوق في ايه التوبه انما الصدقات لكذا ولكذا ولكذا ولكذا الحصر ده افاد الاشتراك ولهذا قال العلماء إن كان ولي الصبي يمتلك مالا للصبي بلغ النصاب وحال عليه الحول يؤدي زكاته بالاتفاق واحد يقول لي طيب منين يؤدي زكاته ومنه مش مكلف بالزكاة لا ما احنا فرأنا بقى في الاصول هو مش مكلف بالحقوق الخالصة لكن الحقوق المشتركة خذ من اموالهم صدقه تعطى لمن يبقى الفقير له حق عند الغني ولا ليس له حق عند الغني وفي اموالهم حق معلوم مقدر كده لفلان وفلان للسائل والمحروم هذه حقوق مشتركه وهذا من باب قول الله تعالى ولا تقربوا إلا أحسن. الاستثناء قاص فيه مال الزكاة بالنسبة للصبي رغم أنه غير مكلف غير مكلف بأداء الزكاة إلا أنه تؤدى الزكاة من الولي عليه لأن هذا حق مشترك بين الصبي في ماله وبين المستحق لهذه الزكاة خلاص فصل وأما العبيد نعم السيد بالاثنين يا شيخ بالاثنين عندها هالسنة قم على الاثنين فيها امتثالا وأجرا هل هذا أجر هل هذا حج قال نعم ولكن مثله هذا يدل على الامتثال هي حياتي يأخذ وهي ويأخذ الأجر لكن لا تسقط عنه الفرد نعم يعني يسقط دلت دلت واحد أنا بتكلم في حالة كوني صبي ما طلب بالتكليف. فلو مات وهو صبي تحسب له بالاتفاق حجة الفرد لما يدخل في ذلك التكليف بلي حكم تانية لأنه دخل في مسمى جديد فصط وأما العبيد فإنهم يدخلون في الخطاب ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في خطاب الشرع إلا بدليل وهذا خطونا الخطاب يسطح لهم كما يسطح الأحرار ليس شرطا في تطبيق التكليف أو الامتثال الأمر الحرية ولكن شرطا في امتثال الأمر بلوغ سن التكليف فإن بلغ العبد أو بلغ الحر سن التكليف دخل على الراجح من أقوال أهل العلم على الراجح من أقوال أهل العلم أما الكفار فإنهم يدخلون أيضا في الخطاب ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات ومن الناس من قال يدخلون في المنهيات دون المأمورات اختلف أهل العلم في قضية هل الكافر مطالب بتطبيق الشريعة أم لا على ثلاث أراء فريق قال غير مطالب اصلا هم الأحناف والجمهور اختلفوا على رأيين رأي قال مطالب بالفروع بدون الأصول ودخل بعض الأحناف مع بعض الجمهور في هذا الرأي وفريق قال مطالب بالأصول والفروع الدليل ذكر الإمام الديع على ذلك والدليل على أنهم يدخلون في الجميع اصولا وفروعا قول عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فلو لم يكونوا مخاطبين بالصلاة لما عاقبهم عليها ولأن صلاح الخطاب لهم كصلاح للمسلمين فكما دخل المسلمون وجب أن يدخل الكفار فقضيت أن الأمر بالفرع من باب الأولى يكون امرا بالأصل واستدلوا في كتب المطولات بآيات اخرى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم اول شيء مما حرم الله على الكل الا تشركوا هذه من الاصول ثم بدا يفرع حتى وصل الى القتل فتكلم على الفروع إن كان العقاب نزل على الفرع فيقول من باب الاولى ينزل على, على الاصل فهذا وهو ان كان الراجح عند الشافعيه من جماهير أهل العلم خلافه للاحناف أن الكافر مطبق بذلك ولكن يختلفوا في علة تطبيق هذه الفروع لماذا يطلب الكافر بهذا منهم من قال الإصغار منهم من قال بغية تحصيل الامتثال لعله يسلم منهم من قال التجربة يجرب هذا الدين لعله يرى فيه المنفعه يعني على, مو... على خلافيات موجودة في كتب الأصول المطولات فصل أما النساء فإنهن لا يدخلن في خطاب الرجال وقال ابو بكر ابن داود وأصحاب ابو حنيفة يدخلنا وهذا خطأ لأن للنساء لفظا مخصوصا كما أن للرجال لفظا مخصوصا فكما لم يدخل الرجال في خطاب النساء لم تدخل النساء في خطاب الرجال هذا معهود عند الاصليين ولكن عند التفرقة بين خطاب النساء وخطاب الرجال فإن عمل خطاب الرجال والنساء وذكر فيها الرجال فيدخل النساء فيها بالتبع بالاتفاق وإن فرق الخطاب بأن هذا خاص للمسلمات وهذا خاص للرجال وهذا خاص للنساء فخصوصية الرجال لا تدخل النساء وخصوصية النساء لا تدخل الرجال هذا خلاف للاحناف الذي نعموا بالخطاب أن الأمر جاء عام فيدخل فيه المسلم والمسلمة يدخل فيه الرجل ويدخل فيه الأنثى طب إن كان الخطاب للذكر كيف تدخل فيه الأنثى وهو الخطاب المخصوص كما يسمى عند علماء الأصول فإن كان الخطاب عام والعام يعرف بقرينة النص أو بالسياق فيدخل فيه الرجال والنساء بالتبع وإن خص باللفظ عند أهل اللغة أن هذا خاص للنساء هذا خاص للرجال فخصوصية الرجال لا تدخل النساء وخصوصية النساء لا تدخل الرجال فصل وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يدخل في كل خطاب خطب به الأمة بقوله تعالى يا ايها الناس ويا ايها الذين امنوا وغير ذلك لان صلاح اللفظ له كصلاح لكل احد من الامه فكما دخلت الامه دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاح اللفظ اي اعتبار الامر بين الامر والمامور ان صلوحه اللفظ أمرا من قبل الامر المكلف صالح لجميع المكلفين. فإن كلف العبد بأمر من الله عز وجل فيكلف به النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل. خلاص؟ لكن العكس لا. العكس لا. إن كلف النبي بأمر هل يشترط أن يكلف كل العبيد من بعده؟ هذه في خلاف. هنرى في تقسيماته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص لم يدخل معه غيره إلا بدليل كقوله تعالى يا أيها النبي ويا أيها المزمل قم الليل وقوله يا أيها النبي قل لازواجك ومن الناس من قال ما ثبت أنه شرع له دخل غيره معه فيه وهذا خطأ لأن الخطاب مقصور عليه فمن زعم أن غيره يدخل فيه فقد خالف مقتضى الخطاب مقتضى الخطاب المفهوم من الخطاب الذي دل عليه الخطاب ان دل على انه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل معه باقي المكلفين وان لم يدل على ذلك دخل كل من كان في دائرة التكليف تحت هذا الخطاب مثال سيضربه بعد ذلك سيأتي به وهو الوصال في الصوم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهيه عن الوصال في الصوم سئل عن وصاله هو فقال لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين فأصبحت خاصيه للنبي صلى الله عليه وسلم أنت غير مكلف بها خلاص قم الليل بالاتفاق خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم يفهم من مقطع الخطاب من مقطع الأمر ان اقتضى الأمر خصوصيا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل معه غيره وده العكس ده البنون العكس لكن إذا تمرت أنت يا مكلف بأمر النبي مأمور به ابتداء لكن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ليس مأمور به من بعده إلا إذا دل دليل أن تدخل عامة الأمة في هذا الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصل فأما إذا أمر صلى الله عليه وسلم فإذا أمر صلى الله عليه وسلم أمته بشيء لم يدخل هو فيه ومن أصحابنا من قال يدخل فيما يأمر به الأمة الأمر العام وهذا خطأ لأن ما خاطب به الأمة من الخطاب لا يصلح له فلا يجوز أن يدخل فيه من غير دليل هذه من المسائل التي قلنا فيها أن الإمام الشرازي خال فيها جمهور الأصولين خال فيها إمام الشرازي خال فيها جمهور الأصولين فالأصل أن المخاطب يدخل في عموم متعلق الخطاب متى خطب إنسان أو خطب خطاب عام فيه أمر من الآمر إلى المأمور دخل فيه كل من اشترط فيه أو توفر فيه شروط التكليف فلم يفرق فيه بين نبي ولا رسول ولا فلان ولا علان كل من دخل فيه لكن الأمر للنبي خاصة خرجنا عن دائرة التكليف إن كان الدليل دل على أن يدخل باقي الأمة مع النبي فيه فهذا شيء آخر فلا يدخل المكلف مع النبي في أمر إلا إذا دل الدليل ويدخل النبي مع كل المكلفين في خطاب الأمة عامة هذا عليه الجمهور خلاف للشرازي خلاص فصل وأما ما خاطب الله عز وجل به الخلق خطاب المواجهة فقوله تعالى يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا فإنه لا يدخل فيه سائر من لم يخلق من جهة الصيغة واللفظ لأن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجود على الصفة التي ذكرها فأما من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب الخطاب بد أن يشترط فيه أن يكون طلب استدعاء بالقول للفعل من الأعلى للأدنى لازم وجود الأدنى لازم الأدنى والأمر طالما موجود بل موجود الأدنى من الأدنى المكلف لو لم يخلق المكلف هذه مسألة عند الكلميين من اراء المعتدلة هل الذي لم يخلق بعد مطالب بالتكليف أم غير مطالب بالتكليف التكليف على المعدوم محال لأنه شرط فيه أمرين على المعنين سقوط القضاء وحصول الامتثال هل المعدوم سيتحصن منه أي من الاثنين فالتكليف على من لم يخلق بعد هذا لا وجود له من الأصل ابتداء خلاص فلا يكلف إلا الموجود المخلوق مفهوم وكذلك إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بخطاب لم يدخل غيره فيه من جهة اللفظ سياق سياق الأمر مركب الأمر مبنى الأمر دل على أن هذا السياق خاص بفلان هل يدخل فيه غيره أم لا يدخل هذه الخصوصية المورودة التي تسمى عند علماء الوصول مسائل الأعيان مسائل الأعيان اختص بها فلان دون فلان كالقول عند جماهير أهل العلم بخصوصية الرضاع الكبير لسالم هذه خصوصية لسالم بعض الروايات وإن كانت ضعيفة فهي خالصة لك إذا ففعل فهي خالصة لك فهذا من السياق دل على أنه لا يفعل أحد بعد سالم هذه الفعل ده من السياق من منين من السياق لشمال إمام اللفظ سأذكر مثال آخر لأن الذي خاطبه به لا يتناول غيره حدش يشح يخش معتين فهذا خاص للسامع لهذا الأمر فقط او للمطبق لهذا الأمر وإنما يدخل الغير في حكم ذلك الخطاب بدليل وهو قولي حكمي على الواحد حكمي على الجماعة قولي صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة هذا الحديث لم يرد بهذا اللفظ ليس له أصل ولكن ورد شيء في معناه عند مالك وعند الترمذي أيضا وابن حبان في الصحيح وعند في المستدرك بلفظ آخر يعطي نفس المعنى ولكن المعنى المراد بالنص الذي أورده الإمام الشرازي أن ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم على شخص يدخل فيه أفراد الأمة يعني إذا كان الحكم على واحد بعينه يدخل فيه أفراد الأمة طيب لو أن السياق دل على أن الحكم هذا لآحاد الأمة فقط هل يدخل فيه الأفراد؟ هذه عين المسألة هذه قضية العين أو مسألة العين إن كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم على آحاد الأمة بعينه ومن السياق فهم أن لا يتعداه فلا يدخل معه آخر أما إن كان السياق ترك المسألة على عمومها فيدخل معه أفراد الأمة أو باقي أفراد الأمة أنزل. لا اصل له بهذا اللفظ لا اصل له باللفظ حكمي على الواحد حكمي على الجماعه هذا لا اصل له لكن المعنى ورد عند مالك في كتاب البيعه وورد عند الترمذي وابن حبان والدارقطني ومصطفى احمد برضه ورد بمعنى اخر بخلاف هذا اللفظ بلفظ اخر يعطي نفس المعنى لكن بنفس السياق ده لا اصل له والقياس وهو أن يوجد المعنى الذي حكم به في من حكم عليه في غيره فيقاس عليه يعني إما أن يدل الدليل كقوله صلى الله عليه وسلم كذا والقياس وكانه دليل آخر يستدل به الإمام على دخول أفراد الأمة في الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم على واحد من أحد الأمة يبقى إما أن يكون بنص النبوي وإما أن يكون بالقياس فصل إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب أي دخل في دائرة التكليف ودائز التكليف عند جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة سن الرابعة عشرة للذكر وانبات الشعر وظهور النتوء للمرأة خلاص يدخل في دائرة التكليف يصلح له الخطاب ياتمر بالأمر يحصل حتى يتم عند عملية الإجزاء إما بالامتثال وإما بسقوط القضاء ولا يسقط ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض إلا فيما ورد الشرع به ان دخلنا في دائرة التكليف مجموعة من الناس دخلت في دائرة التكليف لا يصح أن يفعل البعض الأمر ولا يفعله البعض الآخر وبهذا يحصل الكل الأجر أو يحصل الكل الإجذاء إلا إذا دل على ذلك وهي إشارة إلى فروض الكفايات إذا فعلها البعض سقط عن الباقين يعني هناك من الفروض أو من الأوامر التي انفعلها بعض المكلفين سقطت عن الباقين كما قال مالك والشافعي هي شعائر الدين الأذان وعند البعض صلاة الجماعة وواه هذه الأمور صلاة ال صلاة الغائب عامة بهذه الصورة إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين أما إذا لم يدل الدليل على أنها من فروض الكفايات فتصرف على فروض الأعيان فلا تجزئ إلا بفعلها من أحد الناس كل واحد يفعلها خلاص؟ آه. صار بعد الدرس. وقرره أنه فرض كفاية كالجهاد وتكفين الميت والصلاة عليه ودفنه فإنه إذا قام به من يقع به الكفاية سقط عن البقين اللي شعائر الدين كما قال مالك والشفيع باب بيان الفرد والواجب والسنة والندب والواجب والفرد والمكتوبة واحد وهو ما يتعلق العقاب بتركه احنا خدنا في الواجب ما يثاب على فعله امتثالا للأجر ويعاقب على تركه يسمى واجبا يسمى واجب واختلف العلماء في حصول هذا الحكم التكليفي فالأحناف قالت ان حصل على الحكم التكليفي بأمر قطعي الثبوت قطعي الدلالة رقوا مرتبة كده رأوا كده وقال لك ده يسمى فرض من كره كافر والجمهور لم يفرق بين الفرض والواجب فكلاهما يحصل عليه الإنسان فيترتب على فعله الثواب انتثال للاجر ويترتب على عدم فعله العقاب المكتوبه تساوي الفرض والواجب عند جماهير اهل العلم لأن اللفظ مترادف لان القران ورد به والسنه ورد به كتب عليكم الصيام اي فرض عليكم الصيام او وجب عليكم الصيام مترادفات عند الجمهور بمعنى واحد اختلفت عند الاحناف اختلفت عند الأحناف من حيث الوصول ومن حيث النتيجه من الوصول قالوا ان وصل الحكم بدليل قطعي يسمى فرض دليل ظن يسمى واجب ومثلوا بقضيه الوتر عندهم واجب لانه وصل بدليل ظني والخمس اوقات فروض لانه وصلت بادله قطعيه من حيث الأداء النتيجة محصل قضيه الفرض غير محصل قضيه الواجب قالوا تارك الفرض يكفر وتارك الواجب ياثم والمكتوبه تدخل في الترادف عند الجمهور مع الفرض ومع الواجب نكرر خلف الأزان بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وبعد قال المصنم وقال أصحاب أبي حنيفة الواجب ما ثبت وجوبه بدليل مجتهد فيه كالوتر والأطحية عندهم مجتهد فيه يعني ضمنه يحتاج إلى فصل من مجتهد والفرد ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به كالصلوات الخمس والزكوات المفروضة وما أشبهها شبهت المقطوع به والمضنون به والأدلة عند الأحناف أربعة أدلة قطعية ضمنية أدلة ضمنية قطعية أدلة قطعية قطعية أدلة ضمنية ضمنية ولقد أفرد عنها الكلام علامة متأخرين ابن في كتاب الحشية فذكر أن هذه الأدلة السمعية قد ترد بوصول ويبني علي دلالة فمن ناحية الوصول والدلالة انقسمت إلى هذه الأربعة قطعي قطعي ظني ظني قطعي ظني ظني قطعي هذه الأربعة فهذه الأربعة في مجملها تدخل في تقسيمات الفرض والواجب عند الأحناف القطعي قطعي عندهم فرض القطعي قطعي عندهم فرض أما الظني ظني والظن قطعي والقطع ظني عندهم من الواجبات فصل أو ما أشبهه وهذا خطأ لأن طريق الأسماء الكلام الشرازي يخطئ التفرقة بين الفرض والواجب لأن طريق الأسماء الشرع واللغة والاستعمال الأسماء تحديد معالم المسميات لأن الاسم يدل على مسمى فمتى دل المسمى على عنوان معين هذا العنوان نسميه اسم لهذا المسمى بنقد منين إما من الشرع يسميه لنا الشرع أو تسميه لنا اللغة أو يسميه لنا الاستعمال لهذه التراكيب التي تسمى العرف عند البعض وليس في شيء من ذلك فرق أي فرق بين الفرض والواجب فكلاهما في الشرع في اللغة في الاستعمال بأمر واحد فرق بين ما ثبت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه فصل أما السنة فما رسم ليحتذى به على سبيل الاستحباب وهي النفل والندب بمعنى واحد ومن الناس من قال السنة إحنا تكلمنا في في الأحكام ومن الناس من قال السنة ما ترتب كالسنة الظابطة مع الفرائض أي ترتب فعله للمكلف مع وقت معين بكيفية معينة بطريقة معينة كالسنن الرواتي في حديث أبي هريرة أو في حديث عائشة عشر ركعات أو إثنى عشر ركع والنفل والندب ما زاد على ذلك ما كان زيادة على السنن سما نفلا أو يسمى ندبا ندب الإنسان إليه ولم يؤمر به على الصحيح من أقوال أهل العلم وهذا لا يصح لأن كل ما ورد الشرع باستحبابه كل ما ورد الشرع باستحبابه فهو سنة سواء كان راتبا أو غير راتب فلا معنى لهذا الفرق المقصود به بين السنة وبين النفل وبين الندب فصل إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وجب قبوله ويصير كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا وقال داود لا يقبل حتى ينقل لفظه اي ينقل لفظه من أمره إلى قاله لن داود قال قول الصحابي أمره احتمال أن يكون هذا الاستدلال بالأمر من كلام الصحابي أما لما يقول الصحابي قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مقول القول من الرسول لا من الصحابي فإن كان أمر يبقى الامر به قول صحابي وإن كان قال فالأمر به سنة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ما قلناه هو أن الراوي مصدق فيما يرويه وهو عارف بالأمر والنهي لأن لغته وجب فوجب أن يقبل كسائر ما يرويه الجمهور قبل هذا الكلام خلافا لدود. لأن الظاهرية كانت تتمسك بظاهر اللفظ قبل الأمر الاثنين قالوا الصحابة على سلقة تامة باللغة العربية فإذا قيل مقول القول من النبي وهو مفادا للأمر عرفوا أنه أمر وكذلك النهي والصحابي بالاتفاق هو وأصحاب كلهم عذول فعدم احتمال تسرب الكذب مع علمهم باللغة العربية أدى إلى أن لفظ أمر عند جمهور, أصول جمهور أهل الأصول يساوي لفظ قال تماما حتى خرجت لنا قاعدة أن الحديث الموقوف يأخذ حكم المرفوع في علم المصطلح وفي الفقه أيضا أصولا لا مصطلحا من ناحية الأصولية ولما الأصول الحديث الموقوف على الصحابي يختلف عن المقطوع على التابعي لكن يساوه بالمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لأن علمهم باللغة العربية وصدقهم وعدالتهم ساوت الموقوف بهذا المرفوع فصل وكذلك إن قال من السنة كذا حمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفاظ مترادفة ينقل بها أحكام كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا قال أمر فلان بكذا أو أمرنا أو نهينا ولم يسمي الآمر وللناهي حمل ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأمر لا يكون إلا من مشرع وبالاتفاق النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة كما سماه الإمام الجويني من قبل في ورقاته وفي برهانه لأن ما علمنا الشريعة إلا من طريقه كما في حديث البخاري أنا أعلمكم بالله وقال أصحاب أبو لا يحمل على ذلك الأمر على قال أو أمرنا أو السنة على كذا أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل وهو قول أبي بكر الصرف وهذا من أصحاب أبي حنيفة أو من الأحناف وهذا غير صحيح ردا من الإمام لأن الذي يحتج بأمره ونهيه وسنته هو الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا أطلق الصحابي ذلك وجب أن يحمل عليه على أن الذي تكلم بقول القول هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم طالما أن مقول القول يحتمل فيه حكم شرعي تكليفي فلا يكلف بشرع إلا المشرع فلو قال أمرنا مثلا وهذه من الفاظ التي تكلف في الأحناف كتير قد يكون المأمور به خليفة كأمر الصديق كأمر عمر لا يكلف الصديق بشرع أبدا إلا إذا كان له نص عند النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عمر أو عثمان أو سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فجمهور الأصول على لفظة أمرنا انها من النبي صلى الله عليه وسلم باب القول في النهي باب القول في النهي النهي عرفناه طلب استدعاء بالقول لترك الفعل من الاعلى إلى الادنى على سبيل الحكم والالزام احنا قلنا في الأمر طلب استدعاء بالقول للفعل طلب السدعاء بالقول لترك الفعل كما قال تعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فاتتنبوه خلاص فصل النهي يقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه إلا أني أشير إليه على جهة الاختصار وأبين ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله تعالى وبه الثقة كلام الشرازي فأما حقيقته أي حقيقة النهي فهو القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه يبقى شرط في النهي الاستعلاء كشرط الاستعلاء الموجود في الأمر خلاص كشرط الاستعلاء الموجود في الأمر فلو ورد النهي من القرناء لا يصرف على النهي يصرف على الطبيع الالتماس كما قلنا في الأمر يسمى طلب يسمى طلب خلاص إن كان الطلب والالتماس منذ بس ده يستعمل في هذا في القرناء وده يستعمل في القرناء ومن اصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب لتحصيل الثواب والعقاب كما ذكرنا كما ذكرناه في الأمر فصل وله صيغه تدل عليه في اللغة تركيب معين وهو قوله اي قولي الامر أو الناهبة في الأمر قلنا افعل في النهي نقول لا تفعل وقالت الأشعرية ليس له صيغة وقد مضى الدليل عليه في الأمر فصل وإذا تجردت صيغته اقتدت التحريم تجردت أي ليس لها صارف صيغة مجرد ليس لها صارف الصارف القرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهية هي نفس الصيغة التي تكلمنا عليها في القرينة التي صرفت الوجوب إلى السنة هناك نسميه صارف لأنها صرفت من حكم إلى حكم وهنا نسميه صارف لأنها بتصرف من حكم إلى حكم وتسمى عند العلماء بالقرينة هي قرينة الصرف خلاص إذا اللي غير موجودة نسميه نهي مجرد كما سمينا في الأمر أمر مجرد اقتل التحريم وقالة الأشعرية لا تقل التحريم ولا غيره إلا بدليل إشارة من الأشاعرة إلى أن هناك من صيغ لا تفعل لا يتحقق فيها النهي كوجود النهي بين القرناء أو النهي من الأقل إلى الأعلى ربنا لا تؤاخذنا وهكذا قالت هذه الصيغ يتحقق فيها التركيب ولا يتحقق فيها المدلول الاستعمال له لفظ النهي والدليل على ما قلنا أن السيد من العرب إذا قال لعبده لا تفعل كذا ففعل استحق الذم والتوبيخ فدل على انه يقتضي التحرير هو يشير هنا إلى استعمال تركيب النهي عند أهل العرب أهل اللغة خلاص فصل وإذا تجردت سيغة اقتضت سيغته اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور بخلاف الأمر وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل فإذا فعل مرة في أي زمان سمي ممتثلا وفي النهي لا يسمى منتهيا إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام في الأمر قلنا عند سماع الأمر لا يقضي الفورية لأن متى حصل الأمر سمي المأمور ممتثل بالأمر لكن تحصيل النهي لا يطلق على الذي انتهى عن هذا النهي إلا إذا فعله فهذا بخلاف الأمر فإن كان في الأمر لا يقتضي الفورية فالنهي يقتضي الفورية في السياق فمتى سمع الإنسان لا تفعل فينتهي مباشرة عن الفعل الذي في يده تمام فصل وإذا نهي عن شيء فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد كالصوم في العيدين وإن كان له الضاد كالزنا فهو أمر بضد من أضاده لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بما ذكرناه هذه نفس القاعدة التي تخللنا عنها أمر بالشيء نهي عن الضد له أكثر من ضد الزنا صورة من الصور الحرام لها ضد صورة تتحقق بنفس الكيفية لكن حلال هي الوقت الحلال مش طيب طالما ان أننا نهينا عن الزنا فيكون امر بإيه بالزواج طب لو احتملت أكثر من ضب ها لابد من دليل يخصص ما احتملت هذه الصيغة عليه كان دي أو دي فصل وإذا نهي عن أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ويجوز له فعل أحدهما وقالت المعتزله يكون ذلك نهيا عنها نهيا عنهما فلا يجوز فعل واحد منهما الكلام في الكفارات قلنا في الأمر أن الجميع عند المعتزلة واحد مش كده وأن الأمر أمر بالجميع فلا يمتثل الأمر عند المعتزلة إلا إذا حقق الثلاث كفارات مش كده ولا فاكرين ولا فاكرين الكلام ده نفس الكلام في الضد هنا إذا انتهيت عن ثلاث حاجات فليس بالضرورة أن يكون النهي حاصل للجميع خلاف للمعتزلة لأن المعتزلة كما قالت في الجمع بين الأمر قالت في الجمع بين النهي خلاص فإذا حصل نهي من أحدهما حصل النهي الوارد في الكل فيكفي نفهم والدليل على ما قلناه هو أن النهي أمر بالترك كما أن الأمر أمر بالفعل ثم إن الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوبهما فكذلك الأمر بترك أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما أي الأمرين معا أو الواردان في تحت صيغه النهي أو تحت صيغه الأمر فصل والنهي يدل على فساد المنهي عنه في قول أكثر أصحابنا كما يدل الأمر على إجزاء المأمور به إن كان في الأمر تكلمنا عن الإجزاء من سقوط القضاء وتحصيل الامتثال، هنا نفس القضية بسيغة أخرى هل المنهي عنه فاسد أم المنهي عنه غير فاسد أي هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أم لا على خلاف بين جبهر الأصول الأكثر أن النهي يقتضي الفساد وألا فيه شيخ رسول ممتيمية وألا في الإمام العلائي وألا في ما في كتاب ما كتب رسول الطريق من المطولات إلا وكتبت في هذا المبحث واستدلوا بواقعية النهي لأن الله لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر فقالوا واقعية النهي تدل على أن ما نهى عنه الشارع الحكيم فيه فساد للمكلف أبيختم طيب. في قول أكثر أصحابنا كما يدل الأمر على إجزاء المأمول به ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال يقتضي الفساد من جهة اللغة ومنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الشرع والشرع أبلغ والشرع أبلغ ومن أصحابنا من قال النهي لا يدل على الفساد فنكمل من إن شاء الله